وَآتَاكُم من كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَآتَاكُم من كل ما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير